يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملاك الغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم